لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والضقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لجنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف صنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وكذلك أعثرنا عليهم لعدم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنو عليهم بنيان غلبهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع هم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سباة وثامنهم كلبهم والربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقلن ان لشيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لا قربا من هذا هدا وربثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماءات والارض ابصرهن ويسمع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 إِنَّا أَغْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْوُجُوهِ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 فضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن زمله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا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 فَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مُوْعِدًا فَوْضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجَعَلَ بَيْلَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ مَا رَفَضُنُ أَنْ هُمْ وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفًا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 وما نُبَصِلُ الْمُبَصِلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاقِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَتَخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُهُ زُوَاعٌ وَمَن أَضْلَمُ مِمَن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لينجدوا من تِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا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 فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر قال إن سألتك شيئا بعدها فلا تصاحبني قد بنغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم ما أهلها فأبوا أن يضيفوه ما فوجد فيها جدارا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 أجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالم فخو حتى إذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا